119. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون 110. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة تَكُنُّ اللهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اذْقُنُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيَكُمْ أَن يُمْدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ بَلَى 129. تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين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 بتهم فيقرب خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون وللَهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعْذِبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُ الرِّبَا الْضَعَفَ